بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر لا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 مَا يُعِيدُهُمْ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِقِصَصٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلاص ففي الأرض من بعدهم لنا انظر كيف تعملون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 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرفون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 إن رسولنا يكتبون ما تموون، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجوين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وفرحوا بها ريح عاصف.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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل والأنعام حتى إذا أخذت الأرض خروفها حتى إذا أخذت الأرض خروفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وَعَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يغهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 قول الله يهدي للحق أَفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحْقَقَ أَيْ يُتَبَعَ أَمَلَا يَهْدِي إلَّا أَيْ يُهْدَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ضُنْ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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شأنه وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 وَتِلْوَى عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُونَ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأُوحِينَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَى لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَهُ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلَتَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تعبدون مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ